Book 2 39 a Felethun Porucha auta Tatul Sejara Tatul El Kde je najbližšia čerpacia stanica? اين توجد اقرب محطه وقود اين توجد اقرب محطه وقود مع معي عجل مبنشر معي عجل مبنشر موжете هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الاطار Potrzebujem par litrów nafty. أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Maće náhradný هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياتي؟ كده سي موزم زاتلفونهات؟ أين يمكنني أن أتصل بالتلفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتلفون؟ أحتاج لخدمتي سحبي سيارة أحتاج لخدمة سحب السيارة. هلأ دام أوتو أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. ستلساني هودا. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. أ يوجد أقرب تون أين يوجد أقرب تيفون ما تسبب مبلني التفون هل معك جوول خلووي؟ هل معك جوال الط نحتاج إلى ساعدة نحتاج إلى ساعدة؟ Завойте лекара اتصل بطبيب اتصل بطبيب Завойте полицию اتصل بالشرطه اتصل بالشرطه Ваши доклады просим رخصتك من فضلك رخصك من فضلك Ваш водицький رخصة القيادة من فضلك رخصه القيادة من فضلك واش السيارة من فضلك رخصه السياره من فضلك